أنه خلق الأنعام لبني آدم ينتفعون بها تفضلا منه عليهم وقد قدمنا في آل عمران أن القرآن بين أن الأنعام هي الأزواج الثمانية التي هي الذكر والأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز والمراد بالدف على أظهر القولين أنه اسم لما يدفأ به كالمل اسم لما يملأ به وهو الدفاء من اللباس المصنوع من أصواف الانعام واوبارها وأشعارها ويدل لهذا قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم رعنكم ويوم إقامتكم ومن اصوافها وأوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا إلى حين وقيل الدفء نسلها والأول أظهر والنسل داخل في قوله ومنافع أي من نسلها ودرها ومنها تأكلون ومنافع الانعام التي بين الله جل وعلا امتنانه بها على خلقه في هذه الآية الكريمة بينها لهم ايضا في آيات كثيره كقوله وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وقوله الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع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 وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج إلى غير ذلك من الآيات والأظهر في إعراب الأنعام أن عامله وهو خلق اشتغل عنه بالضمير فنصب بفعل مقدن وجوبا يفسره خلق المذكور على حد قول ابن مالك في الخلاصة فالسابق صبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا وإنما كان النصب هنا أرجح من الرفع لأنه معطوف على معمول فعل وهو قوله تعالى خلق الإنسان من نطفه الآية فيكون عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم السابق وإلى هذا أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله عاطفا على ما يختار فيه النصب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وقال بعض العلماء إن قوله والأنعام معطوف على الإنسان من قوله خلق الإنسان والأول أظهر كما ترى وأظهر أوجه الإعراب في قوله لكم فيها دف أن قوله دفء مبتدا خبره لكم فيها وسوغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على الجار والمجرور قبلها وهو الخبر كما هو معروف خلافا لمن زعم أن دفء فاعل الجار والمجرور الذي هو لكم وفي الآية أوجه أخرى ذكرها بعض العلماء تركنا ذكرها لعدم اتجاهها عندنا والعلم عند الله تعالى وقوله بهذه الآية الكريمة ولكم فيها جمال يعني أن اقتناء هذه الأنعام وملكيتها فيه لمالكها عند الناس جمال أي عظمة ورفعه وسعاده في الدنيا لمقتنيها وكذلك قال في الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فعبر في الأنعام بالجمال وفي غيرها بالزينة والجمال مصدر جملة فهو جميل وهي جميلة ويقال أيضا هي جملاء وأنشد لذلك الكسائي قول الشاعر فهي جملاء كبدر طالع بزت الخلق جميعا بالجمال والزينة ما يتزين به وكانت العرب تفتخر بالخيل والإبل ونحو ذلك كالسلاح ولا تفتخر بالبقر والغنم ويدل لذلك قول العباس بن مرداس يفتخر بمآثر قبيلته بني سليم واذكر بلاء سليم في مواطنها ففي سليم لأهل الفخر مفتخر قوم هم نصر الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر لا يغرسون فسيل النخل وسطهم ولا تخاوروا في اشتاهم البقر إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر والسوابح الخيل والمقربة المهيئة المعدة قريبا والأخطار جمع خطر بفتح فسكون أو كسر فسكون وهو عدد كثير من الإبل على اختلاف في قدره والعكر بفتحتين جمع عكرة وهي القطيع الضخم من الإبل أيضا على اختلاف في تحديد قدره وقول الآخر لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدثر أحب إلينا من أناس بقنة يروح على آثار شائهم النمر وقوله العكر الدثر أي المال الكثير من الإبل وبدأ بقوله حين تريحون لأنها وقت الرواح أملأ ضروعا وبطونا منها وقت سراحها للمرعى، وأظهر أوجه الإعراب في قوله وزينة أنه مفعول لأجله معطوف على ما قبله أي لأجل الركوب والزينة أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته